تضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا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 ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَ نَازِلِ الفَائِلِ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ